Nequci kana li semeh ذَلِكَ جَذَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا فقالوا <تصفيق> ذلِكَ لَآيَاتِ رَبِّكَ كُلُّ صَبَّانٍ شَكُورٌ بَلْ قَدْ ضُطِّعَ عَلَيْهِمْ إِذْنِي صُبَّنَهُ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُّعَذِّبَ قَبْلَهُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِمَن بَعَثَ فِي الْأَرْضِ رِجْسًا ۚ لَّمَّا آمَنُوا بِهِ وربك على كل شيء حفيظ Thank mm -hmm. you.